الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه الماده ة أمة الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا للأنام بالمعروف الآثام لا إلا الله لا الملك العلام محمدا لله إله له ل وحده من تأمر وأشهد وأشهد عبده وتنهى خير شريك عن أن أن س و و أخرجت ر عليه من ربنا أ ف ض ل الصلوات و أ ت م السلام وعلى آ ل ه وصحبه ومن على شرعه مستقام الجمع الكريم السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته ا ل إ س ل ا م هو ر س ا ل ة الله ا ل خ ا ل د ة و ك ل م ة الله ا ل ب ا ق ي ة ودين الله الخاتم أ و د ع الله فيه من الحكم وجعل فيه من ا ل م ر و ن ة والاستيعاب و ا ل ق و ة و ا ل ف ط ر ة و ا ل س ل ا م ة ما يجعله دينا للناس إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة لا تتبدل أ ح ك ا م ه ولا تتغير ثوابته فيه ع ق ي د ة تحترم ا ل إ ن س ا ن تعبده لرب واحد ليس فيه شركاء متشاكسون إ ن م ا سلم لرب واحد في ع ق ي د ة تحرره من أ س ر ا ل خ ر ا ف ة ومن التعلق بغير الله تعالى ترفع من ش أ ن ا ل إ ن س ا ن وتعلي كرامته تقول متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرار وفيه نظام للعباده باهداف دقيقه وغايات ساميه ة ومواسم مختلفه تلبي ح ا ج ة ا ل إ ن س ا ن في أ ن يكون عبدا ً لله تعالى واعبد ربك حتى ي أ ت ي ك اليقين وفيه نظام أ خ ل ا ق يرعى الحرمات ويصون الحقوق ويعلي من قدر القيم ويجعل النفع المتعدي من الشرع ومن أ ق ر ب القربات فيه وفيه نظام معاملات هذا النظام يقوم على أ ص و ل وقواعد ك ل ي ة م س ت و ع ب ة ل ح ر ك ة ا ل ب ش ر ي ة إ ل ى يوم الدين قواعد مستوعبة لا ضرر ولا ضرار و ا ل أ ص ل في ا ل أ ش ي ا ء ا ل إ ب ا ح ة أ ح ل الله البيع وحرم الربا هذا النظام البديع في المعاملات مع أ ن ه نظام يرجع إ ل ى ا ل أ ص ل لكنه يواكب العصر ا ل إ س ل ا م بعقيدته و ا ل ع ب ا د ة فيه ونظام ا ل أ خ ل ا ق والمعاملات هو ر س ا ل ة الله تعالى غير أ ن ا ل ع ق ي د ة في ا ل إ س ل ا م ليست معارف ج د ا ن ي ة بمعنى ا ل إ ن س ا ن لا يقول والله أ ن ا عرفت الله و أ ن ا أ ح ب الله ا ل ع ق ي د ة ليست معارف و ج د ا ن ي ة ح ا ج ز ة الصدر ا ل ع ق ي د ة أ ث ر على السلوك و ق و ا م ة في ا ل أ خ ل ا ق و ت أ ث ي ر على المجتمع فلذلك يصلح أ ن يكون التوحيد المتمثل في لا إ ل ه إ ل ا الله منهجا ل ل ح ي ا ة مع أ ن هذه ا ل ك ل م ة ع ظ ي م ة وهي التي ع ن ا الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم لما قال له إ ن ا سنلقي عليك قولا ثقيلا وقال موسى عليه السلام لله عز وجل يا ربي علمني شيئا أ ذ ك ر ك به قال يا موسى قل لا إ ل ه إ ل ا الله قال كل عبادك يقولونها قال يا موسى لو أ ن السماوات السبع بمن فيهن ا ل م ل ا ئ ك ة التي لا يعلم عددها الا الله وما يعلم جنود ربك إ ل ا هو والكرسي والعرش وكل ما فيها إ ل ا الله وعامرهن غ ي ر ه و ا ل أ ر ا ض ي ن السبع م ن فيهن في ك ف ة ولا إ ل ه إ ل ا الله في ك ف ة لرجحت بهن لا إ ل ه إ ل ا الله ولو أ ن السماوات السبع م ن فيهن وعامرهن غ ي ر ه و ا ل أ ر ا ض ي ن السبع م ن فيهن كون حلقه قصمتهن لا إ ل ه إ ل ا الله فهي ك ل م ة ع ظ ي م ة ويصلح التوحيد أ ن يكون أ س ا س ا لتغيير السلوك والتاثير على ا ل ح ي ا ة حتى لا يعتقد الناس أ ن التوحيد ع ب ا ر ة عن معارف و ج د ا ن ي ة أ و قضايا ف ل س ف ي ة أ و مسالك ك ل ا م ي ة الله فيه لا الله ما فيه والحاصل شنو طيب الله فيه وطيب الله واحد أ ي وحتى الله أ ي وحتى الله ثم أ ي ن أ ث ر هذا التوحيد الذي في صدرك والذي في قلبك على استقامتك وعلى خوفك من الله بل أ ك ث ر شيء يحط ا ل إ ن س ا ن على ا ل ا س ت ق ا م ة وتغيير السلوك هو توحيده ومعرفته بربه سبحانه وفي ذلك أ ق و ل أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة وسوف أ ذ ك ر في هذه ا ل م س أ ل ة نقاط لكن التوحيد وتعظيم الله ومعرفته هذه ا ل م س أ ل ة تجعل المسلم أ ك ث ر انضباطا و ا س ت ق ا م ة سئل أ ب و بكر الصديق رضي الله عنه قالوا له ما ا ل ا س ت ق ا م ة قال الاستقامه الا تشرك بالله شيئا ا ل ا س ت ق ا م ة فيها كلام كثير ا ل ص ل ا ة في وقتها بر الوالدين فعل الطاعات اجتناب المنكرات فعل الخيرات اتيان الواجبات الابتعاد عن المعاصي التنزه عن القبائح السير في طريق مستقيم كل هذه المعاني اختصرها أ ب و بكر رضي الله عنه قائلا ا ل ا س ت ق ا م ة أن ل ا تشرك بالله شيئا لماذا ل أ ن من وحد الله وعرفه التزم طريقه وسار على طريق مستقيم وتعامل مع مفردات الدين ب ج د ي ة ا ل م ش ك ل ة ان ه الان الناس بقى يتعامل و ا مع الدين ا س ل م ب ج ة مع ا ل د ي ب ج د ي ة الواحد يقول انا مسلم طيب اها بعدشنو يصلي بمزاجه وللجامع على ك ي ف ه ويلبس مرته زي ما هدايله وما ي س أ ل بنتو وما يربي ابنائه على الدين كل هذه المعاني م ف ق و د ة في ا ل غ ي ر ة على الدين التي يؤسسها التوحيد و هذا ألا تعريف عجيب ل ل ا س ت ق ا م ة و كان علي رضي الله عنه يقول ا ل ا س ت ق ا م ة إ ن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال استقاموا على لا إ ل ه إ ل ا الله استقامتك على التوحيد هي استقامتك على الدين كيف إ خ و ا ن طيب ن ب د أ بمفردات ن بسيطه الناس عنده ك ل م ة س ا ئ د ة في ه ا شيء من ا ل ح ق ي ق ة يقول لك المب خاف الله شنو خافوا طبعا زورنا يجوز يخاف من غير الله لكن في نوع انت لن ا تخاف من نخوه ف ا ع ب ش ر المب خاف الله ده لن يكون له رادع من ايمان ولا وازع من يقين ولا مانع من تقوى كده اذا وجد ف ي في ك ر ه ف ر ص ة غدر وسرق وفعل وانتهف وتكلم وطعن يمنع دينه وخوفه من الله قال بخاف الله ده ت أ م ن ه على عرضك ت أ م ن ه على مالك يجد المال م ي س ر والسبيل إ ل ى فعل الحرام موحد لا يفعله ليس خ ش ي ة من إ ن س ا ن ولا فرارا من العار ولا استحياء ا من الفضيحه ة إنما خوفا من خوفا ا ل ل ت ع ا لذلك ى ل هذا المعنى ما هو أ ث ر التوحيد إ خ و ا ن ي احنا نقول لا إ ل ه إ ل ا الله ما هو أ ث ر هذه ا ل م ع ر ف ة علينا ما هو أ ث ر التوحيد على سلوكنا أ ع ظ م أ ث ر للتوحيد م ر ا ق ب ة الله في السر والعلن ده أ و ل شيء أ و ل ح ا ج ة نتكلم عن ا ل ج ز ئ ي ي م ر ا ق ب ة الله في السلف العلم ماذا تعني هذه ا ل م س أ ل ة إ خ و ا ن ا مشكلتنا نحن م ا ق ا ع د نعرفه كويس و ح س ن لو أ ن ا و ا ت ل ك ك م حسنا كلنا و أ ن ا ذ ا زي م ع ك م ع ق و ل ا ل ل ه نحن الله ع ا ر ف ي ن الله ع ا ر ف ي ن ومؤمنين به ومقتنعين أ ي ن ا ل إ ش ك ا ل ا ل إ ش ك ا ل في ضعف م ع ر ف ة الله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 أ ث ر هذا الكلام على سلوكك إ ذ ا كان الله يحيط بكل شيء والله من ورائه م ح ي ط ف أ ن ا لن أ ع ص ي ه في السر س أ س ت ق ي م ل أ ن ه يراني لذلك أ ر ا د الله عز وجل أ ن يربي المجتمع خ ا ص ة مجتمع ا ل ص ح ا ب ة الذي نزل في ا ل ق ر آ ن عن طريق معرفته أ ن يستقيموا انظر قوله تعالى ربنا إ ن ك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في ا ل أ ر ض ولا في السماء ما أ ث ر هذه ا ل آ ي ة في نفسك ولقد خلقنا ا ل إ ن س ا ن ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أ ق ر ب إ ل ي ه من حبل الوريد قوله تعالى إ ن الله كان عليكم رقيبا قوله تعالى إ ن ربك ن ب ا ل م ر ص ا د قول و ا تعالى ما في شأن وما وما في شأن ولا وما م تكونوا تكونوا تكونوا تكونوا شأن شأن شأن في في في هذا م من قرآن ولا تعملون من عمل قرآن ولا شهودا إلا عليكم كنا إ تفيدون فيه و م ي ع ز ب عن ربك من درة من مثقال ف ي الانسان أ ر ض و ل في السماء ولا م أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين هذا ولا إلا ل أكبر كتاب ا مبين إ في يعطي ن إ ح س ا س عالي بمراقبه الله وترقيه الوجدان والسمو ب ا ل إ ي م ا ن والروح فهو لا ي ع ص الله ليس خوفا ً من ا ل ش ر ط ة ولا القانون ولا ا ل أ م ن إ ن م ا خوفا ً من الله تعالى لذلك أ ق و ل أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة هذا المعنى مفقود معنى م ر ا ق ب ة الله في السر و ا ل ع ل م ومتى يكون هذا يكون هذا ب... على قدر معرفتك بالله إ ذ ا عرفت الله وتعبدته شوف ا ل أ س م ا ء والصفات أ ث ر ا ل أ س م ا ء والصفات على حياتنا الشهيد الرقيب السميع العليم الحفيظ كل هذه المعاني و ر ب ي في نفس ا ل إ ن س ا ن أ ن يخاف الله ويقلع أ ن عن المعاصي ط ا ع ة لله ا ل آ ن المعاصي تفعل سرا وربك يعلمها و إ ذ ا خ ل و ت ب ر ي ب ة في ظ ل م ة و ا ل ن ف س دائره الى الطغيان فاستحي من نظر ا ل إ ل ه و قل لها إ ن ا ل ذ ي خ ل ق الظلام يراني هو يتوارى في الظلام ليعصي الله أتظن أ ن الله يغفل عنه لذلك قال بلال الله عنه في الحديث الذي يرفعه إ ذ ا عصى الانسان ربه خاليا ابتعد ناداه الله من عليائه قائلا عبدي أ ج ع ل ت ن ي أ ه و ن الناظرين إ ل ي ك أ ل م يعلم ب أ ن الله يرى هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين هل هذا ا ل إ ح س ا س العميق معك أ ي ه ا المسلم لو كان معك أ ن ت على م ع ر ف ة ت ا م ة بلا إ ل ه إ ل ا الله ع ظ م ة الله وكبرياؤه وجلال الله وقهره واطلاع الله وعلمه و, و, و, و, و ع ل م ا ل ل ه وسمعه و إ ح ا ط ة الله بالخلق ومعرفته بخبا بخباياهم يعلم خ ا ئ ن ة ا ل أ ع ي ن وما تخفي الصدور يعلم س ر و أ خ ف ى هذا أ ن ت تخافه إ ن لم يقع هذا ا ل أ ث ر في نفسك اعلم ب أ ن ك لم تستفد من التوحيد إ خ و ا ن ن ا شوف قال ابن عباس رضي الله عنهما بعض الناس يخاف الريح أ ك ث ر من الله قالوا كيف قال يخلو ب ا م ر أ ة يريد أ ن يفحش بها ف إ ذ ا حرك الريح ش ت ر بابه انخلع قلبه و ا ل إ ح س ا ن أ ن تعبد الله ك أ ن ك تراه ف إ ن لم تكن تراه ف إ ن ه يراك و أ ه م شيء في التوحيد أ ن يربي التوحيد وينمي وازعا في داخلك و أ ن يوقظ فيك ضميرا حيا يمنعك من العصيان ومن ارتكاب ما نهى الله ومن اجتراح واختراف المعاصي هذا هو أ ث ر التوحيد الكبير هذه ا ل ج ز ئ ي ة م ه م ة جدا أ ث ر م ع ر ف ة الله علينا إ خ و ا ن ن ا ودي نقطه اللي ت ك ل م عنها في ا ل ن ق ط ة ا ل ث ا ل ث ة لكن اركز على هذه ا ل ج ز ئ ي ة السلوك وعلاقته ب ا ل إ ي م ا ن التصورات وعلاقتها بالتصرفات الاعتقاد وعلاقته ب ا ل م م ا ر س ة ا ل إ س ل ا م ليس فيه انشطار الولاء انشطار الولاء يعني شنو كثير من الناس ا ل آ ن ا ل و ل ا ئ ي ة ا ل ا ن ش ط ا ر ي ة ق ا ب ع ة في د و ا خ ل ه بمعنى شنو عنده ولاء لحزب وعنده ولاء لشيخ وعنده ولاء ل ق ب ي ل ة وعنده ولاء لالله هذه ا ل ا ن ش ط ا ر ي ة و ل ا ء ت ك م ش ط ر ة ا ل إ ش ك ا ل حيبوين إ ذ ا تعارضت الولاءات الله داير ح ا ج ة والحزب داير ح ا ج ة ت ا ن ي ة ح ا ج ة الله والحزب ما بتلاقى ت الشيخ داير ح ا ج ة والله داير ح ا ج ة ت ا ن ي ة ا ل ك ب ي ل ة داير ة تمشي على نمط والله داير ة تمشي على نمط لا بد من أ ن تحسم الانشطاريه الولائيه القابعه في نفسك تعمل شنو أ ن يكون ولاءك لمن لله وحده تحديد الولاء وحسمه أ ن يكون لله و ح س م الانشطاريه الولائيه م ك ل ف ة جدا بتعمل لك مشاكل مع الناس هيقول لك انت ب ج ي ت مع ا ل ج م ا ع ة ولا شنو انت مالك عامل كده ليه الحاصل شنو ماذا تختلط مع النسوان الجفده شنو قطعته ا ل م ح ن ة ا د ي ما قال كده ا د ي ما في احراج دي ا ن ش ط ا ر ي ة في الولاء ب ا ل م ن ا س ب ة لكن المؤمن يحدد خياراته و أ ه م ج ز ئ ي ة في ا ل م ع ر ف ة إ خ و ا ن ن ا أ ذ ك ر م ق و ل ة لابن القيم رحمه الله تعالى يقول فيها رحمه الله تعالى إ ذ ا قويت أ ش ع ه لا إ ل ه إ ل ا الله في القلب بددت ظلام كل ش ب ه ة و ش ه و ة تنتهي منا م ر ة و ا ح د ة فسماء إ ي م ا ن ه م ح ر و س ة بنجوم من اقترب منها أ ح ر ق ت ه وبعض الناس أ ش ع ة لا إ ل ه إ ل ا الله في قلبه كشمس لا يقف معها ضياء وبعضها كقمر وبعضها ك ن ج م ة وبعضها كمصباح وكلما قويت أ ش ع ة لا إ ل ه إ ل ا الله كلما قوي ا ل إ ن س ا ن طيب لذلك أ ق و ل أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة ا ل م ع ر ف ة والسلوك م ا ي ن ف ص ل ه الاعتقاد و ا ل م م ا ر س ة م ا ي ن ف ص ل ه ن ح ن نكون مسلمين بدون ما, ما تحصلنا مشاكل ونخش في إ ح ر ا ج ا ت ه وكده مشاكل الدين جدية السهلة الساهل يا أخي فيه يحتاج لنا الإسلام ما شوف لكن إلى ويحتاج إ ل ى ا ل صلامه خذوا ما اتيناكم ب ق و ة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون لذلك أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة لا بد من الربط بين الاعتقاد و ا ل م م ا ر س ة طيب كيف ت أ م ل م ر ا ق ب ة الله التي تكلمت عنها أ ث ر ا ل ب ي ن ب م ع ر ف ة الله من عرف أ ن الله سميع ماذا تستفيد من هذا الاسم حسنا ن ت م و أ ن ا كلنا معتقدين ر ف ي ن و م ع ت ان الله سميع معتقدين ومعتقدين طيب ما هو أ ث ر هذا علينا يقول ابن القيم رحمه الله ربنا سميع يسمع ضجيج ا ل أ ص و ا ت على اختلاف اللغات وتعدد اللهجات على تفنن الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل ولا يتبرم ب إ ل ح ا ح الملحين ولا دعاء الداعين ولا استغفار المستغفرين ولا ت و ب ة التائبين الناس د به لغات مختلفه ي س أ ل و الله ا وفي س ا ع ة و ا ح د ة و أ ي زلحات تبراو يجيبهم ويعطيهم يا عبادي لو أ ن أ و ل ك م و آ خ ر ك م و إ ن س ك م وجنكم وقفوا على صعيد واحد ثم س أ ل ن ي كل واحد م س أ ل ت ه و أ ع ط ي ت كل سائل سؤله ما نقص ذلك من ملكي شيئا الا كما ينقص المخيط إ ذ ا أ د خ ل البحر حسنا يا خ و أ ك ل م ك م أ ن ا ح س ن والله يبدوني ناس في البيت عنده فتوى و ا ل عنده م ش ك ل ة أ و ل ح ا ج ة كان جسر حولي من النوم و ضايع الضل شديد بزهق زهق ما ب ك لا م ل ن اريد ان اقول ش و لك ان ل ل ا ما ح ة ي خ ز و تتحدث و ك عنه ولكن ا ما ف ي عوجة ا ل ل ه دخ م ان بيزهج أصطر أ ت البشر ت ح د ك ا ن بيقى ع ا ل م و ك ا ن بيقى ا ل ل ه ي غ ض ب إ ن ت ر ك ت سؤاله وبني آدم ح ي يسأل يغضب ن ت عنه ا ل زول غ ي يقول ي ا ن ل د يقول س م ح ت ه ع ش ر ة الاف بس ع ش ر ة الاف يديك بعد يومين لاجي ما عندك لي ح ا ج ة يقول ديل شنو ديل لاحقو ا زي ارحازات وخلونا ا ل ب ل د يا أ خ ي شوفو زعونا حبت ق ر ل شتتن لحو ت ا ل ث يوم يجي وللا ل م ر ض ا ع ت ل د يقول صحبك كان عسل شنو يقولك ل ما ت ن ح س و كله انت يا زول بتمشي للناس البزهج مالك ربك يحب العبد الذي ي س أ ل ه وكلما س أ ل ت ه و كلما ازددت عنده م ك ا ن ة و أ ح ب ك إ خ و ا ن ن البشر ا والله ح ا ج ة ع ج ي ب ة خلاص بعدين البشر يا أ خ ي حتى لو سمع لك أ ن ا مرات بسمع لزول لحد ا ل آ خ ر لكن الحبه ذي ما عندنا أ ق و ل ل ه أ م ش ا ء الله ي ع د ي ن ا علينا وعليك بسمعه بس لكن ما ع ن د ا ل ح اجنو ة لكن ربنا ش هذا فيما أ ق د ر علي ه أ ن ا ممكن أ ق د ر على حاجات يعني ممكن ع ي ل ا ل إ ن س ا ن فيما اقدر علي ه الله في عبد العبد ما كان عبده في شنو س أ ل ن ي ف ت و ى ممكن ادول ف ت و ى يعني ما ب ت أ ث ر معي ح ا ج ة لكن من ربكم م ض ا ي ل أ ن ي انا بشر في ا ل ن ه ا ي ة ناقص ولكن إ ل ج ا إ ل ى الله جل جلاله شوف إ خ و ا ن ا أ ك ل م ك م ح ا ج ة م ه م ة جدا في واحد عمنا يصلي معي اي كبير بعدين قال لي أ ن ا والد عمي سافرنا مشينا غرب السودان ن قال ط ن لي أ ن ا و ه و جدا واحد أ و ل ا د عم جدا رجل يعتقد فيه مات وناس ب ن و ل ي ه ق ب ة وناس بجوا في ا ل ق ب ة دي يعتقد فيه ما ينبغي ان يعتقد في الله ويمكن أ ن يصير القبر وثنا لقوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد باعتقاد ما لا يحل فيه قال من قطعنا ق ا م د عمي قلي ا ل من ناذي جدا مراجل ب ا ل ن ا س ب ة يعني زول بتعسوب لكن ب يصلي ص ل ا ة في المسجد وزول كويس ب يصلي معي ا قلي زول ده هو ب يحكي لايبرز ا و و ل قال قلي ا ل يا من ناذي جدنا أمكن جدا ده أ م ك ن الجدنا جده ميت في جهه وهم في ج ه ة قال لي اول ح ا ج ة م ا ب يعرفني لانو من الله خلقني ما سمع صوتي قبل كده ما ناديته انا بدعو اللي بيسمع صوتي وبيعرفني قال ليه حسنا في الخلد يعرفني كيف انه انا ودولادو ولو عرف انه دا انا يعرفني كيف انه انا في المحلدي قاله انا ما ا س أ ل الله قاله من الله خلقني ما ناديته شكد ما حيعرف صوتي انت بتاع قلبي يعرف ص و ت ه قبل كده قال له ناديهم انت لا كده ما بناديهم <تصفيق> يا اخوانا ربنا يسمع ضجيج الاصوات على اختلاف اللغات وتعدد العبارات على تفنن الحاجات ده دائر ع ر ب ي ة ودا دا دا م ر ة ودا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا ا دا د ل دا ل ا دا دا دا دا دا ا تعالي عربية ينجح عربية ي له ولده ودائر ا ل الملا يديه ع ر ب ي ة وما دائر عربية د ا ر م ل ا يديه عربيه ة ي ق و الله يقول والله يا أ خ ي معلش ا ك د ه ر ج ع ما في كلام ز ي د ا ي س أ ل ه من في السماوات و ا ل أ ر ض كل يوم هو في ش أ ن سبحانه فلذلك على تفنن الحاجات أ ي زول حتبلاها ويعطيهم ويجيبهم ويعطي كل سائل سؤله لذلك أ ق و ل أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة م ر ا ق ب ة الله في السر والعلن والله هذا أ ث ر عظيم وهذا الذي يحدث في كل المجتمع ا س ت ق ا م ة ا ل آ ن الناس في فساد ولا ما في فساد اخوانا نكذب والله لا جد كويس لكن كيف نحاربه نحارب الفساد ب ا ل إ ي م ا ن والتوحيد ب ا ل م ن ا س ب ة نرسخ معاني ا ل ت ر ب ي ة ا ل إ ي م ا ن ي ة قال لقمان لابنه يا بني إ ن ه ا ان تكو مثقال ح ب ة من خردل فتكو في ص خ ر ة أ و في السماوات أ و في ا ل أ ر ض ياتي بها الله إ ن الله لطيف خبير ماذا أ ر ا د بهذه ا ل آ ي ة الولد لما نخاف الله انت كفت منه بتكون ضامن ه بيوراك ما بيعمل حاجة كعبة ما حاجة لكن لما يكون يخاف منك أ و ل ح ا ج ة يوم ا ل ل يسافر منك يمشي ا ل ح ر ف ويومك ل تسافر وتخلي ب وراك ينحرف ويومك ل تموت بالحرف قام لقمان السكر الولد ف بس كده الولد في منه شافع صغير قال ما ينحرف م ه له الله شافع قال يعلم صغير أي ا ولا خافيه ما الله شوفوا ا ج ة ومحل عليه يعلمك ل تخفى تمشأ ث ده هذه ولذلك التربية الصحيحة ولذلك أضرب لكم مثال أمكن القضية لكم أضرب أمكن ع يعني تتجسد وتتضح خرج عمر رضي الله عنه بن الخطابي الى الجبال يتفقد ا ل ر ع ي ة فوجد راعيا راعي ليس له من مؤهلات الشهادات شيء الله اعلم ر و ض ة ما خ ش ى صح ولا نصح ح س ن ا اولادنا ما شاء الله يدخلون ا ل ر و ض ة ويقروهم وين ويمشوا الجامعات وبعد الله ي س ت ح و ن ان شاء الله نسال الله اني استحم د راعي في الجبال قال له عمر رضي الله عنه اذبح لنا شاه قال إ ن ه ا ليست لي إ ن م ا أ ن ا عبد مملوك قال اذبحها وقل لسيدك أ ك ل ه ا الذئب و أ ع ط ي ك الثمن أ ن ا بديك الثمن ن خ ل الثمن في جيبك وشيل الجلد أمشي قل له الذئب أكلها اجاب ل أكلها ذ ب أ الراعي وماذا أ ق و ل لربي غدا لم يترقى في ج ا م ع ولم يحس ي ش ه ا د ة إ ل ا ش ه ا د ة ان لا إ ل ه إ ل ا الله التي تؤثر ت أ ث ي ر ا عظيما قال له عمر من سيدك فسماه ذهب عمر رضي الله عنه ودفع الثمن من بيت المال واعتق الراعي ثم دعاه وقال له اعتقتك في الدنيا و أ س أ ل الله أ ن يعتقك بفعلك هذا من النار ثم التفت إ ل ى عبد الرحمن وبكى قال عبد الرحمن ما يبكيك يا أ م ي ر المؤمنين قال كل الناس أ ت ق ى من عمر حتى الراعي في شغاف الجبال هذا الجيل تربى على التوحيد وقدر التوحيد حق قدره وعظم الله حق التعظيم ت أ م ل هذه ا ل م س أ ل ة أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة ح ت ى أ ه ل السير والتراجم أ ن ا م ر أ ة أ ح ب ه ا رجل في بني إ س ر ا ئ ي ل ثم أ ت ا ه ا وهي في خيمه ة في الصحراء ا قاعدين في الصحراء دي دي دبراها خفش فراودها الخيمة بورا قارك نفسها عن فقالت انظر إ ل ى أ ه ل ي ان ناموا فتسلل و ا ط م أ ن أ ن ه لن ي أ ت ي أ ح د ليضبطهم وهم على ا ل ف ا ح ش ة أ ع و ذ بالله قال قال لها كلهم ناموا إ ل ا هذه الكواكب ا ل م س ا ه ر ة علينا قالت أ ن ا م مكوكبها الله نام أ ن ا م مكوكبها فكانت له ت و ب ة يا إ خ و ا ن إ ن اللص الذي يدخل البيت متسللا متخفيا ي أ ت ي في أ ن ص ا ص الليالي ليه؟ ليطمئن أ ن الناس قد هجعوا وناموا ولكنه لم يسائل نفسه يوما أ ن الله لا ت أ خ ذ ه س ن ة ولا نوم ي أ ت ي يتحرك ب خ ف ة حتى لا يحدث أ ث ر ا يلتفت ي م ن ة و ي س ر ى ولكنه لم ينظر إ ل ى السماء خائفا من قيوم السماوات و ا ل أ ر ا ض ي ن ورب الخلائق أ ج م ع ي ن ولو كان ذلك في نفسه مودعا ابتداء لما تجرا على العصيان فلذلك لا يوجد شيء يمنع العصيان مثل ذلك التي هي م ع ر ف ة الله ترسيخ معاني ا ل إ ي م ا ن ثانيا من أ ث ر التوحيد أ ن ه ا بعد ا ل م ر ا ق ب ة ي و ج ب م خ ا ف ة الله ومن كان بالله أ ع ر ف كان منه أ خ و ف و أ ك ث ر الناس خ ش ي ة من الله العلماء إ ن م ا يخشى الله من عباده العلماء ل أ ن ه م عرفوه بصفاته و ق ه ر ه وعذابه ونعيمه الذي أ ع د فكان دافعا قويا وحافزا عظيما أ ن يحجبهم و أ ن يمنعهم عن العصيان شوف الشده م خ ا ف ة ربنا كنز عظيم شيء عجيب أ ن ا أ ح ك ي لكم شيء ربما, ربما تستغربون له هذا الشيء أ و هذا ا ل أ ث ر أ خ ر ج ه البخاري ومسلم في صحيحيهما حديث متفق عليه قص ا ل ق ص ة من لا ينطق عن الهوى ان هو إ ل ا وحي يوحى قصها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قص ا ل ق ص ة ا ل ق ص ة تقول ذ ك ر من ر س و ل عليه الصلاه والسلام دا حديث كان فيمن كان قبلكم رجلا باع أ خ ا ه ع ق ا ر ا بعد ا لي و ا ح عقار واحد باع واحد لي زلبه الذي اشتراه دخل فيه استلم, استلم القروش ب و الأخ استلم ثم أ ر ا د أ ن يبني بعض الشيء في البيت حفر لما حفر عثر على ج ر ة ف إ ذ ا هي م م ل و ء ة ذهبا طلع قل ابتعد جره لقى ا ل ج ر ة دي مليان ة ذهب ف أ خ ذ ه ا وذهب إ ل ى صاحب العقار البائع قال له لعلك دفنتها ونسيتها وقد أ ت ي ت ك بها قال البائع لا علم لي بها وقد م ق س ت البيت وكان بيتي ولم أ ك ن أ ع ر ف أ ن ه ا فيها إ ن ه ا لا تحل لي إ خ و ا ن ن ا الزور في العصر ا ل م ل ت ه د ة يقول نزل ما نصاحب ل ل ج ن ه هذا له جاء القلة جاءت بقل فقال ي البيت هذا له لا قال حقته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فاشتجرا الشكل ه في شنو دا ما ذ ا ي ش ي ل و القله الذهب حتى اتيا ق ا ض ي ة ا ل ق ض ي ة مش تحدي ا ل م ح ك م ة في شنو يا اخوانا نازل مختلف في شنو جره الذهب ورايح ب ا ن ا ح ا ج ة غ ر ي ب ة لك حتى لو في زماننا دا الواحد إ ذ ا حفت لقاها يقول له شوف ه ا و ا ح تكلموا ص و ر ما شفتني أ و ا ح كنتم تتكلموا ي بدي ا ي ا ياخذه قال القاضي للبائع خذ ا ل ج ر ة قال والله ما كنت أ ع ل م أ ن في ب ا ط ن ا ل أ ر ض جر الذهب فلا اخذ ما لا أ م ل ك و قال قل... القاضي م ش قل... ت ر قام ق ا ل المشتري خذها فهي لك قال لما اشتريت البيت لم اكن أ ع ل م أ ن فيه ج ر ة ولو علمت لزدت في الثمن إ ن ه ا لا تحل لي فكيف اخذ ما لا, ما لا يحل قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام القاضي احتار طبعا القاضي أخوانه يقف يبدوين أشهده القاضي س أ ل عن ذريتهما عندكم أ و ل ا د عندكم ذ ر ي ة فكان ل أ ح د ه م ا غلام وللثاني ج ا ر ي ة فزوجهم القاضي ا و أ ن ف ق عليهم الجره بغض ي ت ن س النسب بعد ا ل شكله دا قال عرسه عرسه ليه يلا ل ا د بغض النسب ل و ا يا شي ي أخوانا ع ج عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل على بيت المال رجل يقابله معيقيب رضي الله عنه معيقيب كان عنده أ و ض ه وحوش خرج من ا ل غ ر ف ة فوجد درهما على ا ل أ ر ض أ خ ذ ه فلما خرج وجد غلاما لعمر بن الخطاب ف أ ع ط ا ه إ ي ا ه ل قال ى ش ف ع ع معيقيب ر الدرهب فلما و ص ل تداري جاءني رسول عمر يجري ويقول عمر يقول لك أ ق ب ل ولا ت ت أ خ ر تعال وما ت ت أ خ ر م ع ي قال ب ق قلني أ م ر صدومي رجعت إ ل ي ه قال فوجدته جالس لما جلست قال يا معيقيب أ ي شر ر أ ي ت علينا أ ن ت ش ف ت ا نزل ل م ك و يسال نجنب انا زل كعب قال والله يا أ م ي ر المؤمنين ما ر أ ي ت عليك إ ل ا خيرا قال وكان قابضا يده ما س ك د ه ففتحها ف إ ذ ا ا ل درهم قال يا م ع ي ق ي م أ ي ش ر ر رايت علي اتريد أ م ة محمد يوم ا ل ق ي ا م ة كلها تنازعني في هذا الدرهم س أ ل الشافع ق ا ل ليدوين غلداني م ع ي ق ي م رسل معايقيب غل حقق تديو ش جليت ل ج في البطه دار ا م ة ك ل ه ا تجيب ي في الدرهم السؤال الجوهري ما الذي صنع تلك ا ل أ م ة إ ن ه إ ي م ا ن فذ ويقين متفرد و ص ل ة بالله ق و ي ة ولذلك أ ق و ل أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة م خ ا ف ة الله مراقبه في ا ل أ و ل و م خ ا ف ة الله في السر والعلن ثانيا ق ض ي ة من القضايا ا ل م ه م ة جدا والورع يولده هذا ا ل إ ي م ا ن طيب ثالثا كيف تكون لا إ ل ه إ ل ا الله منهج ا ل ح ي ا ة ا ل م ر ا ق ب ة بنتان ل اجنب م خ ا ف ة الله ن م ر ة ثلاثه ش ج ن ب ايها ا ل ا خ و ة من أ ع ظ م آ ث ا ر لا إ ل ه إ ل ا الله في منهج ا ل ح ي ا ة ومفرداتها التوكل على الله والاعتماد عليه في كل شيء التوكل على الله و ا ل آ ن في هذا العصر نعاني ضعف التوكل واهتزاز اليقين وتضعضع ا ل ث ق ة في الله تعالى في زول ا ش ي خ كلمني قال لي بشتى المنطقه ا ل ص ن ا ع ي ة عملت ن ص ي ح ة للناس بعد ا ل نصيحه ل ل ن م ضعف قال و اللهم ا اغننا بحلالك عن حرامك قال يا مولانا ما تخصص بس ق لا ل ل لقوا مال الحلال قال يا مولانا ه م ما وحرامك ما اغننا داري حاجة يا يغنو يعني بأي تخصص عليك الناس ذلك رشوها في ظل هذه ا ل أ ي ا م يفقد كثير من الناس ثباته وشجاعته وقوته ولذلك يحصل ض ع ف في اليقين يا اخوانا نكلمكم التوحيد ع ش تعرف التوحيد عنده أ ث ر أ ض ر ب لكم مثال ب ا ل ص ل ا ة نحن عقيب ا ل ص ل ا ة نقول اللهم لا مانع لما أ ع ط ي ت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أكاد الصلاة الرزق الليلة مدأكدين منه ينقوم من دي نشير يا من ونسوش ونعمل دو شنو أخوانا خم ضعيف ويؤسفني أ ن أ ق و ل بكل ص ر ا ح ة نحن نعيش في عصر التقنيات ونحتاج إ ل ى إ ي م ا ن الحبوبات عصر التقنيات محتاجين لمفردات إ ي م ا ن ي ة ب س ي ط ة تثبت القلب إ ي م ا ن الحبوبات وشنو الله ما ش ق ا ل و حنقا وشنو اضيعوا اين هذه ا ل م ف ر د ة هل م و ج و د ة الناس في الفيزيك ده بلاوزه وملاوزه شديده أ ي ح ا ج ة و ل ا الرزق والله يقول وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم ويقول سبحانه وفي السماء رزقكم وما تعدون والله ر ز ي د ك ل ك ه ف ف ا ل أ ر ض اناس كانت كاتله كتات جدا لو كان ق الرزق و ا ا ل في أ ب و ظ ب ي ا ل ب م ش ي أ و ل بخم ما بخلي للناس ح ا ج ة ويشير للجيران ن ا ا ولاخواني ولاولاده ل ي لكن الرزق ما فزع ي عنده يعني اليه سبيل وهذه ا ل م ع ر ف ة ب أ ن الرزق من الله ت ي ع ل القلب ثابت أ و ل لا يلتفت إ ل ى حرام اخوانا اكلمكم الدين م صلا ولا صوم بس يقول من أ ب ي الدنيا رحمه الله في كتابه الورع ترك دانق مما حرم الله تعرف و الدانق ا تعرف و ا الدانق الدانق أ ق ل و ح د ة في الدرهم أ ي ع م ل ة عنده اصغر ح ا ج ة الجنيه أ ق ل ح ا ج ة في و ش ن ه المليم الريال أ ق ل ح ا ج ة في و ش ن ه تراكم عارفين منجذين الدولار أ ق ل ح ا ج ة في و ش ن ه ا ل س ن ت الدرهم أ ق ل ح ا ج ة في و ش ن ه الدانق قال ترك دانق مما حرم الله أ ح ب إ ل ي من خ م س م ا ئ ة ح ج ة تحج خ م س م ئ ة ح ج ة أ ح ب للسلف تقدر تخلي ح ا ج ة من ا ل حرم الله درهم دا دانق أ ف ض ل من خ م س م ئ ة ح ج ة ل أ ن ه ده إ ي م ا ن راسخ قوي الحرام ك د ا م ك و ت خ ل ي ه و ت س أ ل و ت س ت ف ت ي و أ ي ح ا ج ة ف ا ش و ف ه تخليها ياخي أ د ه هذه د ر ج ة ع ا ل ي ة جدا ولذلك هذا ق ل ت لك في ا ل أ ر ز ا ق والمعايش والله نحن بلاوز ا ل أ ك ل ن ا و بدب بلاوز ل اللهم لا مانع لما أ ع ط ي ت الله د ا ر د ك والله ما في ق و ة على ا ل أ ر ض تمنعك ولا معطي ة لما منعك لا توجد ق و ة على و ج ه ا ل أ ر ض ش ن و تعطيك الله ما دار د يفتح الله للناس من ر ح م ة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده و هو العزيز الحكيم إ خ و ا ن ن ا والله أ ك ل م ك القلب ده الناس ب ل ا و ز ه في الرزق ده ب ل ا و ز ه يا اخي شوف والله أ ر ز ا ق دي ش ما تربك ر ب ك بيقسم ا ل أ ر ز ا ق و أ ي زول يرضى اهم يقسمون ر ح م ة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في ا ل ح ي ا ة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم ب ع ض ص خ ر ي ة أ ن ا بقى اعرف لما يزول عنده تسع عمارات في الخرطوم وعمارات في السوق العربي مؤجرين شركات وبنوك لكنه عقيم تسع عشر لكنه、عقيم. واحد مشيت م ح ا ض ر ة في مبدا ة م بعد ا ل م ح ا ض ر ة يعني مسخني قال يا شيخ لاني عندي م ش ك ل ة ما لا ا د ل ي انا محمود قلت له محمول مالك قال لي عندي شفع ك ت ا ل قتل ه عندك ك مشافع قال لي عندي ت س ع ة شغال شروق قال لي بفرش طماطم في السوق أ ن ا طبعا بفهمي ب ت البشر ع ا م ف ر و ض أ ق و ل الله ح ب و ا ت س ع ة يطلعون من الزوده دول ي ب ت ا عماردك ع ا بجيهم جهه ش د ي د ة ده فهمي القاصر السقيم ممت أ ن ا ضحكته ط ب ع ن ي ج ان ك و ن هناك امرات ا و ي ق و ان هناك ا م ر ا ل ويقول ان هناك امرات ه ن ا ل امرات هناك امرات هناك امرات هناك امرات ه ا ك ا م ت ه ل ك امرات هناك امرات هناك امرات هناك امرات هناك امرات هناك امرات هناك امرات هناك امرات ه م ا ك امرات هناك امرات هناك امرات ه ا ك ا م ر ا هناك ا م ر ا ل هناك ا م ر ا ل هناك ا م ر ا ن ا ك م ر ا ت هناك امرات هناك امرات ه ن ا ل ل م ي ا ت ه ن ا امرات ن ا ك ا م هناك امرات هناك امرات هناك امرات ه ق ا ك امرات هناك امرات هناك امرات ن ا ك ا م ا ت ه ن م ا ت هناك ا م ر هناك يبقى غفير وده وزير ه و شك مات الله <تصفيق> لكن أ ن ا اسف كان كان كان غالي جسيم ل ن ا س د ل و ز ع ي ف ه ن ابو له ل أ س م ع أ ن تك ت ب غ ف ي ر في ا ل ع ي ا د ة أ ن ت تك ب د ت بغافير ب ك ي يقول ل ي ر تك بغافير أقول لي ل خ تك ب ن ا ك ك د ت و ر أ ن تك ت ب غ و ز ي ر و أ ن تك ب و ا ف ي ر تك بغافير ل ك بغافير تك ب ن ا ك و ز ي ر لكن الله ب غ س م والناس بتربه الحمد ا لله <تصفيق> الذي لا يحمد على م ق ر و ه شنو سواه اي ح ا ج ة من الله تتربه بها كمسلم و أ ي زر و الله قسم له راضي حسب التسعه صغار د ه لما ا كلمت قال لي والله زر و أ ن ا راضي رضا تقيل اقتنع ا ز و ل ه كويس فيا أ ب ا ء ويا إ خ و ا ن ربنا سبحانه وتعالى عنده ح ك م ة في خلقه عنده ح ك م ة في الخلق أ ق ا م الحياه على التناقض و أ ن ه أ ض ح ك و أ ب ك ى ا ل ح ي ا ة م ت ن ا ق ض ة أ ض ح ك و أ ب ك ى تلك الناس عندهم ع ر س وناس عنده و ف ا ة في النفر الواحد أ ض ح ك و أ ب ك ى بل ص ب ا ح ت ل ك ه مبسوط بل لن يجو خبر يبكي أ ر ا د الله ا ل ح ي ا ة ناقصه ليهيئهم إ ل ى دار القرار والله يدعو إ ل ى دار السلام ويهديم ا ي ش ا ء إ ل ى صراط مستقيم دار م ا ف ي ه ا مشاكل ولا هموم ولا أ ح ز ا ن لذلك شوف التوكل الايمان ت و ك ل ل إ له والتوكل ل ه ي و ق و ة في التعلق والاعتماد على الله مثله اللهم لا مانع لما اعطيتني ت أ ك د م ن ا أ ت ى اعرابي إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم س ا ر ك التوحيد و أ ث ر ه وعلى ناقته و ر س ا ل المدرس وقف ب ن ا ق ة قال يا محمد إ ن ي س ا ئ ل ك أ أص... ن ت حسنا كان أ ن ا بتكلم وزوجي و ق ى فينا غ ل ل ي ش يا مولانا سؤال أ ن ت بتقول له شنو بتقولوا سؤال شنو بعدين قالوا بعد الدرس قال إ ب لي لا ت ن ت ظ ر ن ي عند ه بهايم قلمه ترجع قام رسول الله سلمى بدال قال يا محمد من الذي يتولى الحساب يوم القيامه ة قال بحسب الناس بحسب قال الله قال أ ع ر ف الله وحده ما شاف ناس كتار مما الله خرج دون البشر ق دي م ا ل ي ا ن ا ملي و الجنزه ا الله حاسبون الله ح ا س ب ه م كلهم براوا و ل ا بقول ل جبريل أ س م ع أ ن ت حاسب لناس ي أ م ر ي ك ا ديل ا ل أ م ر ي ك ت ي ن ديل عليك وللاسرافين ل و ل ل ا س م ع أ ن ت عليك بين ديالنا افريقيا س ديلناس مساكين خفف عليهم ش و ي ة ورفعلي ا ع ه تغير النهايه و ا ل م ل ا ئ ك ة و ا ل أ ن ب ي ا ء يدخلوا لكن اليوم ديك ن ف س ه ب ي د خ ل يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون إ ل ا من أ ذ ن له الرحمن وقال و أ الله يحاسب الامت أ م ة ك ل ا ل أ كلا و عادل وثمود واصحاب الرسل و قرونا بين ذلك كثيرا ا ل أ و ل ي ن والاخرين قال تعالى هو ي ق ص الحق وهو خير الفاصلين وهو أسرع شنو أسرع الحق ي ح ا س ب ي ن ح ا س ب ب س ر ع ة قالوا الله براه حسب الناس قال صلى الله عليه وسلم سبحان الله أ ن ز ه الله ما ممكن ان يكون الله بحسب ا معه ز و ل براو الذي يتولى الحساب يوم ا ل ق ي ا م ة هو الله وحده تبسم ا ل أ ع ر ا ب ي تبسم والتفت إ ل ى رسول الله وقال إ ذ ن ا ل أ م ر هين إ ن الكريم إ ذ ا حاسب عفا قالوا كان الله براو ما لكن لدينا هناك أ ن ن ت خ ا ئ ف يكون الله معنا ه ستي ا الناسات و ل ك ا لدينا هناك تخايف ل يكون الله معنا ستي ولكن لدينا ل م ن ت ح ت ا ل ف ا ي ل ا ت و ي ص د ق و ن ا ل ش ه د و ش ه ر ي ن و ث ل ا ث أشهر له, له. وناس شهد وشهرين يقول ل ستي ه لسه, لسه ي في ن ا ق و الى الفاير ا ح مش ليس للناس ا ل ل ي ب ي غ ت س ل و ا حجر ا ل ر و ل في الاخر كلهم ي ق ف و ا في الصف لذلك تبسم قال إ ذ ن ا ل أ م ر هين إ ن الكريم إ ذ ا حاسب ش ن و عفا إ خ و اليقين ن ن ا شوفوا ا في ق ض ي ة ا ل أ ر ز ا ق والمعايش اطمئن واجعل توكلك واعتمادك على الله اخواننا اقول لكم ح ا ج ة ع ج ي ب ة جدا في م س أ ل ة الارزاق والمعايش سالم ا بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عالم ا ل م د ي ن ة في عصره سالم ابوه عبد الله بن عمر الصحابي الجليل الاواب وجده عمر بن الخطاب الفاروق المعروف رضي الله عنهم اجمعين كان يطوف بيت الحرام الناس يحب العلماء لمن ا شافوا طافوا معه ب ي ق و ا ما ي ن ه ي س أ ل و ه لا ي س ت ف ي د و ا من ا ل ف ر ص ة يعني فصادف أ ن الوليد بن عبد الملك بن مروان كان طائفه خ ل ي ف ة المسلمين يعني رئيس العالم ا ل إ س ل ا م ي كله مصر والسودان و إ ف ر ي ق ي ا واليمن وفلسطين و ا ل أ ر د ن ولبنان ا ل وسوريا والعراق على ع ا ل م ان كل المسلمين يفزعونه دانا ج فقال ي الطواف ل ن ا س ما بال هذا الزحام قالوا ز د ح م و ا على سالم ابن عبد الله بن عمر قال مشى ا خ ت ر ب منه لما ن ج و ا صابوا قال يا سالم هل لك إ ل ي ن ا شيء د ا يلقي ح ا ج ة قال له أ م ا تستحي و أ س ت ح ي أ ن أ س أ ل غير الله في هذا المكان يا اخوانا ه ذ الخليفه قال الخليفة قال الخليفه اجنه اطلب قال له في المحل الذي اطلب من بشر قام ا ل خ ل ي ف ة زي انكسف يعني قام مركب ر ل ل ح ر م ووضعه الراس قال اذا اتى سالم فاخرجوه الي سالم من جمالك الخليفة الخليفة قال يا سالم ها وقد خرجت من البيت هل ك إ ل ي ن ا حاجه ه ذ كان صدق تصديقي يمشي طوالي نحن مشكلتنا عندنا ث ق ة في البشر أ ك ث ر من ربنا واحد جاءني قال لي يا شيخنا والله عندي موضوع ح ل لي قلت له أ س أ ل الله قال لي أي ب س ا ل ك تحولني للمحسنين قال لي اكتب لي اكتب لي ورق ة للمنظمات يا زول اقول لك الله تاني ت د ا ر شنو يا ختا كان مشيت سألت الله يا سيدنا م ح ا د م ن عبد الله يدك و يا أخي الناس、نسأل. والله الناس غايتو ب ت و من بالمحسوس ف س ا ل ي ق ا ل له قال سالين بس اني هايتهاس امد والبت ي أ س أ ل ن ي ق ا ل له شنو س ا ل ي كشك في السوق المحلي ولا ق ا ل له بس أ بيني وعطفي كافوري بس بجاي ي ولا ق ا ل ل ه د ا ي ل لكشك في شارع واحد قال له سالم الإسكالية من امر قال الدنيا ام من امر الاخره قال له سالم من امر الدنيا ام من امر الاخره الناس دنيا ولا آخرة قال له مصيبتنا ك ب ي ر ة والله ع ن د ن ا ناس في السودان بدخلوا في ا ل ل خ ر كافوري جنى شنزو اتكلو من الغبت ما في زول بنو في ا ل ج ن ة إ ل ا الله و ا ل رسول بلاد إ ن ي أ س م ع خ ش خ ش ة ن ي عليك في ا ل ج ن ة أ ب و بكر من أ ه ل ا ل ج ن ة عمر من أ ه ل ا ل ج ن ة لكن تاني زويد ل ب ي ت ك ل ا م ك ل م ن ا مافي ه ق ا ل ل ه من أ م ر الدنيا قال له سالم الدنيا ما س أ ل ت ه ا من يملكها فكيف أ س أ ل ه ا من لا يملكها يا أخي جل انا ان أل الله ل ما ا س أ ل ه ج ن ة وحسن خ ا ت م ة وكلام زي د ا ما عاد ابو له وطول لكده ولا كده ي خ و ا ن ا دي الناس عندهم ي ق ي م نحن يهتز إ ي م ا ن ن ا عند ا ل أ ر ز ا ق والمعايش والله في ناس أ ن ا بعرفهم ممكن يكون و ح د في أ ي ح ا ج ة لكن في الرزق ده ب ل ا و ز ملاوزه ش د ي د ة يحصل يعني ع ن من يحصل م الضعف و ا ل إ ه ت ز ا ز وفقد ا ل ث ق ة في الله عز وجل والله به عليم انتقلوا أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة لما تحدثنا عن لا إ ل ه إ ل ا الله باعتبارها منهج ح ي ا ة قلنا ل أ ن ه ا تنمي م ر ا ق ب ة الله في السر والعلن وتؤدي الى م خ ا ف ة الله والورع وثالثا قلنا تثبت القلب في ق ض ي ة ا ل أ ر ز ا ق والمعايش فلا يتوكل ولا يعتمد إلا إ ل ا على الله رابعا لا إ ل ه إ ل ا الله منهج ح ي ا ة ل أ ن ه ا تدفع المسلم إ ل ى ا ل م ب ا د ر ة إ ل ى فعل الطاعات و ا ل ا س ت ج ا ب ة ل أ م ر الله أ ع ط ي ك م مثال قال تعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا ادخلوا في السلم كافه أ ف ت ؤ م ن و ن ببعض الكتاب وتكفرون ببعض المسلم ي ب ا د ل إ ل ى فعل الطاعات ويستقيم على أ م ر الله إ ي م ا ن ه بالله يدفعه أ ن يبادر و أ ن يستجيب ل أ م ر الله س ر ع ة ا ل ا س ت ج ا ب ة أ ت ى عبد الله بن س ع و د رضي الله عنه يريد المسجد بعد ص ل ا ة الظهر كان في محله ب ع ي د ة وصلى ج ا ء الظهر في محله وجاء يسمع الدرس الدرس, الدرس ي ع م ل منه ا ل ك ن ه م ا هو الرسول صلى الله عليه وسلم عبد اخرجه ع احدى الرسول صلى الله عليه الصلاة وسلم ا ل ا و هو د ا خ ل على المسجد قام ر ج ل داخل المسجد في ز و ر قام ج و م جامعه قال له صلى الله عليه وسلم أ ج ل س يا اخوان حسن وقام واحد في الناس دين بقيت النازل س ب م و ض ت ا ل ن ا س ب ي ت ل ف و ا ت ج ن و ن بانه ل أ ن ا م م ك ن أ ق و ل له ي ح ن ي ماتوا ت ش ع ا ل ن ا س ق ا ل له أ ج ل س سمع ابن مسعود ك ل م ة أ ج ل س ه خارج المسجد فلما أ ت ا ه الخبر جلس ما قال كذا ما قال سبني أ ن ا لا ق ع ل طوال جلس ارسلو قال أ ج ل س ا ل ك ل م ة و ق ع ت في م ن ه في أ ذ ن مسعود وصوت ا ل صوت من صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس حتى انتهى الدرس وقعد والصحابه طلعوا قبل رسول خرجوا فوجدوه قالوا المسعود من الذي اجلسك في هذا الحرب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسجد يقول أ ج ل س فجلست قال إ ن ه لم يعنيك قال سمعت أ ذ ن ا ي ولم يسمي الرسول قاش ن و اجلس وما قال يا فلان أ ن ا أ ع ر ف كيف أ س م ع الرسول يقول اجلس وما اجلس ابن م ز ع و د خرج النبي سلم وابن م ز ع و د جالس يتصبب عرقا يا خ و ا ن ن ا ا ل م د ي ن ة م س خ ن ة أ ي اشد م سخانة أ من س خ ا ن ة نجا الدك ز ر ق ا ع د في الشمس اصاب بعرق رسولا خرج وجدوا قال يا أ ب ا عبد الرحمن ما الذي أ ج ل س ك في هذا المجلس في هذا الحجيج قال سمعتك بالمسجد تقول اجلس فجلست قال يا أ ب ا عبد الرحمن قم ولك الجنه ة قال ل قم ولك、الجنة. الايمان ج ن ة ل إ بيدفع ا ل إ ن س ا ن إ ل ى ا ل م ب ا د ر ة نحن ا ل آ ن نقول لك الحجاب لكن مش ا ل ع ل م ا خ ت ل ف و ا يا شيخنا ت ق و ل له حجب مرتك ولك مش ا ل ع ل م ا خ ت ل ف و ا والله أ ن ا أ ك ل م ك م ن ص ي ح ة لوك الله ي س أ ل ن ي منا ا ل ا س ك ي ر ت و البنوز الضيقات دين ما حجب ا أ ك ل م ك م أ ي زول بدو تطلع الاسكت بوزن وصوت يقول أ ن ا ب ت ي محجبه حتى ولو كانت الاسكت ب و ض ي ق ة الحجاب في السودان ح ا ج ة ط و ي ل ة حتى ولو ض ي ق ة وطريحه فوق الراس مربوطه ة ده يعني ق ط ي ف ة ق ب ط ي ة من القبط قال أ ه د ي ت ه ا ل ا م ر أ ت ي قال مره ا لتجعل تحتها غلاله إ ن ي أ خ ا ف أ ن تصف حجم عظامها ا ل آ ن أ س أ ل ك م بالله حجم العظام ظاهر ولا ما ظاهر أه؟ والله ي ق و ل لك حاجه الملابس البتحت ممكن تكون ظ ا ه ر ة د ح ك ه د ح ج ه بشنوده اذا كان النساء في فرنسا ي ب ك ي ن ف ر ا ق الحجاب ف إ ن الحجاب في الخرطوم يبكي فراق النساء النساء في الخرطوم فاردا الحجاب بالطريقة شايفيننا إخوانا أين أين المباذرة الله والغيرة عثمان بن عفان أراد المجرمون جاء إخوانا يقتلوا ثماني يضربوا السيف حسنا إخوانا لأمر ختله رجل بالليل من نحن أين بن سنة كان في في فيه طفر حرامي في البيت عمره هذه ا ل م ر أ ة ممكن تبلغ الشارع بفستان عريانه خ ا ي ف ة وشعره كاشف ممكن من ا ل خ و ف ص ح ا م ر أ ة عثمان ن ا ئ ل ة بنت فرافص ا ل ك ل ب ي ة جاءت تدافع عن عثمان تريد أ ن تحميه قال احتجبي لقتلي اهون إ ل ي من أ ن يروا منك شعره شعره و ا ح د ة أ ن ا أ م و ت وما يشوف الشعره والله في ناس داري متجل و ا ل إ ي م ا ن والتوحيد ل يدفع حياة إ ل ى ا ل م ب ا د ر ة لفعل الطاعات أ ن ا ناقشتني و ا ح د ة و ا ح د ة مشاهده التلفزيون سجلت حلقه ة و ك مارك هي م ر ة بنت م س ك ي ن ة جاءت ت س أ ل ن ي أ س ئ ل ة في الدين السطوت والمرأة عندها عليها رمضان وكذا لابسة بالشيل أنا السطوت يا السطوت لي قلت شنو من بعدين ده الساهل أخي قضى ا ل فقال ر ذات ا حبة ن ش ه ف ر ك ن الفرد خ ي ليا شيخنا يعني ي الستوب وقالت بتاع الإسرادة صوم رجب ها ك أنا ا د أصوم يا أخي الصومي في شنو ممتأ يا في ليا يا أخي قلت امر أستفزة يعني ا ا قلت لكن أسئة د الله ا ل ع ب ا د ة ب ا ل ص ل ا ة فقال أ ق ي م و ا ا ل ص ل ا ة فقالوا سمعنا و أ ط ع ن ا و أ م ر ه م بصوم رمضان فحرصوا عليه فقال فمن شهد منكم الشهر فليصمه قالوا سمعنا و أ ط ع ن ا ثم قال يدنين عليهن من جلابيبهن قالوا ب غ ش و في الله ما كنت د خ ل في خصوصياتنا قلت لي اعوذ بالله استغفر الله استغفر الله قلت لا الكلام ذا ما قال ا ن ه باللسان قال ا ن ه بالفعل الرب الذي أ م ر ب ا ل ص ل ا ة فاستجبتم له والذي أ م ر بالصوم فخضعتم له هو الذي أ م ر بالحجاب في كتابه و ق ر آ ن ه لم يكن قرار من قرارات ج ا م ع ة الدول ا ل ع ر ب ي ة ولا ق م ة من قمة المؤتمر ا ل إ س ل ا م ي ولا قرار من مجلس الوزراء ولا قرار من المجلس الوطني ولا ا ل م ح ل ي ة هذا قرار من فوق سبع ا ل سماوات قال يدنينا عليهن من جنابيبهن قالوا يا الله ق ل ت لي والله ما اقول ما كذا وقلت له اللبس قال كذا بعدك ذ برج تناقش معي الحجاب وشروطه وشو طيب و أ ن ا د ا ر ت ح ج ب وكلام زي د ا شوف الجزئيه دي عائشه ر ض ل و ه عنها وجدت ع ر و س تلبس ثياب ج م ي ل ة لابس إ خ و ا ن ا في نوع من انواع حسن ان بالتوب. التوب التوب د ه مور ر ومشجر وسمح كويس الشدل الراجل. عشان ما بره. الراجل لكن لما يطلع من البيت قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يخرجن تفلات زي التفل وقال ا ل ر ا ف ل ة في زينتها في غير بيت زوجها ك ظ ل م ة يوم ا ل ق ي ا م ة لا نور لها هكذا قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حتى ا ل ع ك س ا ل م ر أ ه تستقبل زوجها بالفستان البصلي المرقي التومي الشماري الكزبري ف س ت ا ك ا خطفي حلا يعمل ملاح يقول و ا في ب ي ك ا تمشي تجنب جدام ا ل م ا س و ر ة ت ن د ع ك بالحجر وتمشي ا ل م ر ا ي ة ا ل ج ي ة و ط ل ع توبي ع ن ا ي ة من الدولاب ياخي يا أ ده تناقض كبير ده تناقض كبير شوف يا أ خ و ا ن أ ك ل م ك م ع ا ئ ش ة رضي الله عنها ل م ا ل ك ت العروس ا ر س ا ر س اللبزه اللبزات ي في نفس ما يكون جاذب غير م ت ب ر ج ا ت بزينه ناقشتها قالت اتؤمنين ب ا ل ق ر آ ن طبعا نقاش أ ن ا نقاشي المستفزه و ن س ب ة جبتم الكلام ع ا ئ ش ة رضي الله عنها إ ن ه خطاب مباشر في قلبه عشان, عشان نصح ل أ ن ه نايم د ا نصحي ه د ا نهزه ع ا ئ ش ة ق ا ل ت أ ن ت مؤمن ب ا ل ق ر آ ن قالت أ ن ا أ ؤ م ن ب ا ل ق ر آ ن قالت آ م ن ت ب ا ل ق ر آ ن إ ل ا سوره النور العروس بكت قالت والله أ ن ا أ ؤ م ن ب ا ل ق ر آ ن كله بما فيه س و ر ة النور قالت ع ا ئ ش ة ولكن ما تلبسين يقول أ ن ك لم تؤمني ب س و ر ة النور لذلك أ ه م ج ز ئ ي ة منهج الحياه يدفع ا ل إ ن س ا ن أ ن يبادر إ ل ى الطاعات و أ ن ل ا يتردد وذلك يقود في ن ه ا ي ة ا ل أ م ر إ ل ى إ ص ل ا ح المجتمع كله من الحاكم مسلم مش ك د ه يخاف الله ويتقيه البائع والشاري في ا ل أ س و ا ق يتحرى الحلال ويجتنب الحرام ويحرص على رضا الله تستقيم ح ي ا ة الناس بلا إ ل ه إ ل ا الله منهجا ل ل ح ي ا ة الزوج و ا ل ز و ج ة تؤسس حياتهم على لا إ ل ه إ ل ا الله والدين فتنجح ا ل ذ ر ي ة و... و... ويستقيم الرجل وتستقيم ا ل م ر أ ة يا أ خ ي ع م ر ة ز و ج ة حبيب العجم ده من العلماء مرت ه ب ا ل ص ح ي ف ة ن ل ص ل ي ن ل س ا ع ة اثنين يا حبيب ق و ا ف ل الصالحين م ض ط وزادنا قليل مش البطاطس و ا ل م ل و خ ي ة والرجله وزادنا قليل لا يبلغنا والنوم الذي ينتظرنا في القبور طويل قم يا حبيب نصلي لله سويا الراجل يقوم يصلي معها لكن الزمن د ه مره صحيحه ا ل س ا ع ة ا ث ن ي ن صباحا اقطع الشكل في حرامي الا من رحم الله يمشي حبيب يصلب ي الناس حبيب د ه يحفظ ا ل ق ر آ ن وعالم من, من, من اجله التابعين دي مره ص ح ي ح بعد ما يقوم ي ص ل ي ب الليل يمشي المسجد يصلب الناس يرجع إ ل ى المنزل يريد أ ن يخرج الى العمل تقول له يا حبيب اتق الله في معاشنا أ ط ع م ن ا الحلال وجنبنا الحرام ف إ ن ا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار د ه مجتمع حي مجتمع عاش و أ ن ش ئ في كل شرائحه في شبابه طبعا الشباب أ ن ا ماده ا ل ح ق م بالمناسبه ة ا ل ل ب ب س ا ل م ش ك ل المشكله ا ل م ش ك ل المشكله ا ل م ش ك ا ل م ش ك المشكله ا ل م ق ك ل ه ا ل م ش ل ه ل م ش ك ل ا ل م ك ل ه المشكله م ش ل ه ا ل م ر ك ه المشكله ا ل م ش و ل ا ل م ش ل ه المشكله ا م ش ل ه المشكله ا ل م ع ك ل ه المشكله ا ل م ش ل ه ا ل م ش ك ا ل م ش ل ه ا ل م ش ك ل المشكله المشكله ا ل م ش ل ا ل م ش ك ا ل م ش ك ا ل م ش ك ل ا ل م ش ك ل ا ل م ا ل م ش ك م ش ك ل ه ا ل م ش ك ل م ش ك ل ه ا ل م ش ك المشكله المشكله ا م دين و ق ي م ع ن د ك م ق د و ا ت ص ا ل ح ة ع ن د ك م يوسف ع ن د ك م ا ل رسول الله ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م ع ن د ك م خالد من وليد ع ن د ك م ا ل صحابه ة سمري بل ا س م ه شنو <تصفيق> جيفايت, <تصفيق> جيفايت. <تصفيق> يا خ ا ل ن ي بلا ي م ن ه بس من ا س م و ح ل ي ن ه الجسد ه ما لك على ا ل م ن ط النزول ا ل ب ط السميح ه مخاسر ما لك ولا بسو ل ج ل د ه ن ا د ي كل هم دارين ج ر ع ة ك ب ي ر ة من لا إ ل ه إ ل ا الله لكن ل ع ل ا ل زمن لا ي س ع ن ا أ ن ه نتحدث عن ب ق ي ة مفردات هذه ا ل م ح ا ض ر ة ولكن تكفي هذه العناوين ا ل ب ا ر ز ة أ س أ ل الله تعالى أ ن يوفقنا و إ ي ا ك م م ا يحب ويرضى و أ ن ي أ خ ذ بنواصينا إ ل ى البر والتقوى ويتقبل منا و إ ي ا ك م أ ج م ع ي ن وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آ ل ه وصحبه وسلم يعني ا ل ص ل ا ة بغير ع م ا م ة أ و شيء على ا ل ر أ س ج ا ئ ز ة قولا واحدا عند العلماء إ ج م ا ع ا أ ن ه ا ص ل ا ة ج ا ئ ز ة ولكن تكره عند جمهور العلماء لا سيما ا ل م ا ل ك ي ة و ا ل ح ن ا ب ل ة و ا ل ظ ا ه ر ي ة هم الذين يقولون أ ن ه ا لا تجب ل أ ن ه يا اخوان اذا كان الرجل بالذات نهى أ ن يصلي الرجل بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شنو؟ شيء ن و ش كويس؟ إ ذ ا غطي الجسم و ا ل ع و ر ة هذا صلاته أ ج ز ا ء ت ما في شك لكن الذين كرهوا ذلك ك ر ه و ا من باب قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد واستدلوا بقول ابن عمر رضي الله عنهما أ ن ه لما ر أ ى نافع مش كاذب ن امم نافع نافع يصلي ولم يضع على راسه شيء قال يا نافع لو انك خرجت إ ل ى البشر تريد مقابلتهم اتقابلهم بهذه الطريقه قال لا قال كيف وانت أ تقابل الله يعني يستحسن ويستحب ومن باب الكمال طبعا ً نوع جزء ل أ ن ه قال ن ان يصلي الرجل في ثوب المحل سيعتبر منه ا ج ن و شيء عاتقه ا ل ف ن ي ل ي ما تعتبر سيل الحمالات دي لكن المهم أ ن يعظم ا ل إ ن س ا ن شعائر الله لقوله تعالى ذلك وما يعظم شعائر إنها من شنو؟ القلوب أما الصلاة الحيثية أجزأت يعني. لكن الأفضل والأكمل ومن تقوى شنو؟ يعظم من أما إنها ضايفة شعائر أجزأت أ ن يصلي وعلى ر أ س ه ش ي ء أ ما ح ا د ي ث ص ل ا ة لعمامه خير من سبعين ص ل ا ة بدون عمامه هذا حديث موضوع لا أ ص ل له فلا يسدل به والله أ ع ل م نعم النكهه ا ل ث ا ل ث ة قول ت ق ب ر الله بعد الصلاه ا ل ص ل ا الصلاة منذ أ ن ي ب د أ ا ل إ ن س ا ن وينتهي منها يسير على نهج معين و المسلم ل و ن ان ا ل م د يقولون ان ا ل م يقولون ان ل م ج ر د أ ن ي س م ج ر د ي ق ل ن ان ل م ي ف ع ل ش ن و ا ل ب ا ق ي ا ت ا ل ص ا ل ح ا ت ي ف ع ل ا ل ب ا ق ي ا ت ش ن و ت ق ب ل و ان ا ل ه ج ق و ل و ان المجرد ه ا إذا ك ان ق ب ل ه ا ك ذ ا ل ا ي ج و ل أ ن ا ا ل ق ط ع ع ن ا ل ب ا ق ي ا ت ا ل ص ا ل ح ا ت و ه ي ا ل أ و ل ى و ه ي ع ب و د ي ة و ل و ن ان المجرد ي ل و ن ان المجرد ي ق و ل ا ل ب ا ق ي ا ت ا ل ص ا ل ح ن ان ان ان ان ان ا لو قلت لو الله يتقبل منك ما في شيء لكن على الا يجعل هذا أ م ر معتاد ك أ ن ه بس طوالي تقبل الله لو أ ن ت تدعو ل أ خ و ك إ ن الله تقبل صلاته وتقبل صلاتك ما في م ش ك ل ة لكن طوالي بعد الصلاه يقولوا تقبل الله تقبل الله يقبح كانه جزء من ا ل ص ل ا ة وجزء من الشعائر بتاعت الصلاه م ر ت ب ط ة أ ن ت عرف ا ا ل إ م ا م الشاطبي لما قال ب أ ن الدعاء بعد ا ل ص ل ا ة من الابتداع ل أ ن ه بعد الصلاه ب ا ق ي ا الصالحات ولو زاد عليها بقد ر ص ك مع الباقيات الصالحات دعاء جماعي ي ه ر ص عليه ك أ ن ه من ترتيبات وشرائع و ش ر ا ع ا ل ص ل ا ة الصلاة ت س ل ي م ة و ب ا ق ي ا الصالحات والباقي الصلاه م ح د د ة ا ل ف ا ظ ة وعدده بعدك قال فينصرف بعد فهذا ليس من الشرع في والله الشرع تعالى ليس أعلم شيء من يقول الخشوع ل وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة ه هم عز قد في م ا ع ن من مقصود و ب ا ل خ ش وهل يجوز الصلاة انشغل ل إذا من ص ل ل ي بأمور ا د ي الاركان بعد ا ت ك ب ي ر ل ل خ ش و ع من ا أ و اعلى ل أ أ ر ك ا ن و أ د ن ى بمعنى إ ذ ا أ ت ى بالحد ا ل أ د ن ى من الخشوع وعى عدد ا ل ر ك ع ا ت وما ق ر أ ولم يخل بها كحديث المسيء صلاته في ركوعه وسجوده اطمان يعني هذا صلاته ا ل ص ح ي ح ة و إ ن ش غ ل أ م ا إ ذ ا ضاع الخشوع ب ا ل ك ل ي ة فالخشوع ركن من أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة على القول الراجح وسبب القول بذلك حديث رفاعه بن رافع بن مالك الذي هو في أ ب ي داود و ا ل ن س ا ء والترمذي والمسند ت صلاته, صلاته نصلي لن لأنه ما كان كأنه ظهره يقيم وما كان يخشع في صلاته هذا من الناحيه, الفقهية. يعني من الناحية الفقهيه اذا خشع الخشوع الحد ا ل أ د ن ى منه ل أ ن الركن فرقه عن الشرط عند ا ل أ ص و ل ي ي ن الشرط لا يجزي إ ل ا أ ن ت أ ت ي به كله زول توضع ا ل و ض و شرط للصلاه ة ت و ض خشمه ويدينه وما ع م ل ك ا ع ي ن ه هذا وضوء باطل وصلاه وباطل أ م ا الركن يتبعض الركوش ن يتبعض ي ع ن ي ي ت ج ز أ والشرط لا ي ت ج ز أ الركن كان أ ت ى جزء منه ا ل ب ا ق ي ل كن و معفو عنه يعني الخشوع كان جبت منه جزء و ا ل ب ا ق ي راح منك ل ل ص خ ا ن ه للانشغال لكذا جازت ا ل ص ل ا ة أ م ا إ ذ ا فقدت الخشوع ب ا ل ك ل ي ة هذا ركن وضاع ف ا ل ص ل ا ة تبطل وتصبح ك ص ل ا ة المسيء صلاه قال صل ف إ ن ك لم شنو لم تصلي أي كأنه لم يصلي والله أعلم يصلي نعم والله لم يقول سائل هنالك بعض الناس يقومون بصلاتهم وصيامهم على أ ف ض ل وجه ولكنهم عندما يدعون ف إ ن ه م لا يدعون لربهم ولكن يدعون إ ل ى بعض الشيوخ الكبائر فهل صلاتهم وصيامهم مقبوله ة عند ا ل ل ما فيه ي ciudه د عند و إلى بعض الشيوخ لا يدعون لربهم ولكن يدعون إلى بعض شنو ي ع يدعون بعض و ولكن ن لربهم إلى الله ش ي و خ ا ك كده الشيوخ الكبار الكبار ك ب ا أيها الشيوخ فعلا ر هي زي د معقول عملة ف ا ل ص ل ا ة ه وصيامهم مقبول عند الله أ ق و ل أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة و بالله التوفيق أ و ل ا الشرك ا ل أ ك ب ر الذي هو دعاء غير الله و ا ل ا س ت غ ا ث ة به شرك أ ك ب ر يخرج عن م ل ة ا ل إ س ل ا م ويحبط العمل لقوله تعالى ولقد أ ُ و ح ي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين دعاء غير الله شرك أ ك ب ر ل أ ن الدعاء ع ب ا د ة وكذلك ا ل ا س ت غ ا ث ة وسبب الشرك أ ن من دعا غير الله دعا غير الله باعتقاد ب ا ع ت ق ا ا د ل ت س و ي ة مع الله وان لم يعلن ذلك لماذا لانه د ع ا بعد أ أن ن انقدحت في ذهنه ثلاث مسائل زول شيخه مات او شيخه في مدني ج ا ت م ص ي ب ة عتب جاته مصيبه يا شيخ ن ا أ ف ز ع ن ا ذو الشرك لانه ف ي ثلاث مسائل خ ط ي ر ة ا ل م س أ ل ة ا ل أ و ل ى اعتقاده أ ن للشيخ علما مطلقا وهذه ت س ف ي ة مع الله ط ا ل ل ه إ ن كنا لفي ضلال مبين إ ذ نسويكم برب العالمين سوا و مع الله سوا و مع الله كيف اعتقد أ ن للشيخ علم مطلق ثانيا دعاه لاعتقاده أ ن للشيخ ق و ة م ط ل ق ة من هناك ح ي م د ايده ويساعدك ويديك ا ل أ م ر الثالث لاعتقاده أ ن للشيخ سمعه م ط ل ق ة يسمعك من بعيد طيب قول الشيخ سمع صوتك يعرفك في الحاجوس ف كيف أ م ك في م م د ة أ م ك ي في ا ل ث و ر ة أ م ك ي في ش ك ل ة أ م ك ي في جريف أ م ك ي في و م د و م أ م ك ي في ا ل م ن ش ي ة أ م ك ي في الكويت الشيخ يعرف كيف م ع ن ا أ ن ت ما دعوته إ ل ا بعد أ ن انقدحت في ذهنك ثلاث صفات من صفات ا ل ر ب و ب ي ة و ا ل أ ل و ه ي ة عند الشيخ اعتقدتها اعتقدت علما مطلقا وسمعا مطلقا و ق د ر ة و ق و ة م ط ل ق ة وهذا ق م ة الاعتقاد الفاسد لذلك هذا ش ر ك أ ك ب ر لكن يقال من فعل ذلك ممن ا ل أ ص ل فيهم ا ل إ س ل ا م مسلمين و أ و ل ا د مسلمين فعلوا ذلك لما وجدوه رائجا في المجتمع ك ع ا د ة وتقاليد هذا الدين الذي وجدوه فعندهم الجهل فهؤلاء لا يكفرون ولا تجري عليهم ا ل أ ح ك ا م ب أ ن صلاتهم غير م ق ب و ل ة و أ ن صيامهم غير مقبول و أ ن ه م من أ ه ل النار و أ ن أ ع م ا ل ه م ح ا ب ط ه هذا لا ينطبق عليهم ل ي ل ت ف ش الجهل في مسائل ا ل ع ق ي د ة وقد عذر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك م س ل م ة ا ل ف ت ح لما أ ر ا د و ا ان يقاتلوا هوزان لهوزان ش ج ر ة يعلقون عليها ا ل أ س ل ح ة تبركا قالوا اجعل لنا ذات أ ن و ا ط كما لهم ذات أ ن و ا ط قال والذي نفسي بيده قلتم كما قالت بنو اسرائيل لموسى ي جعلنا الها كما لهم شنو آه؟ الهه ولكنكم قوم تجهلون فعلمهم ولم يكفرهم فلا ا ن س اللي ب د ع و ا في الشرك من الناس المجند في مجتمع يعتقد الشيخ و يدعو ما تقول انت مشرك وما تقول انت كافر حتى و ر و صلى صلاته تجزي ان شاء الله وروا صلاه يجزي ل أ ن ه وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله اخوانا دير جهل يحتاج إ ل ى من يعلمهم وليس من يكفرهم وينفرهم فلذلك سجد معاذ للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا السجود لا يكون إ ل ا لمن قال يا معاذ ما هذا اتفهم انت الحاجز وقال واتفهم معاه اسمع انت الشيخ عقلتك فيه كده ليه؟ يحمد خلي عقلتك فيه الله اتناقشه تكفر عقلتك فيه فيه معه ده من يحمد معاذ عقلتك قل ليه خلي كده يا قال وجدت القوم يسجدون ل أ س ا ق ف ت ه م و أ ن ت أ و ل ى بالسجود منهم في اليمن قال يا معاذ لو كنت ا م ر ا أ ح د ا أ ن يسجد ل أ ح د ل أ م ر ت ا ل ز و ج ة أ ن تسجد لزوجها من ع ر م حقه عليها غير أ ن ه لا يكون إ ل ا لله لا للنبي ولا للشيخ ولا ل ف ق ي ر ولا لكتبس ل ا ل ه السجود لكن علموا فنحن قال اناس ل بدعوا الشيوخ الكبار و ك ذ ا هؤلاء طالما أ ن الاصل فيهم الإسلام, وأنهم في دار الاسلام نعلمهم ونصبر عليهم ولا نكفرهم نكفر ا ل أ ف ع ا ل ولا نكفر ا ل أ ع ي ا ن يعني نقول من دعا الله مشرك ومن سجد لغير الله مشرك ولكن من فعل ذلك أ م ا م ن ا لا نكفره ابتداء ل أ ن هذا تكفير معين يلزم فيه تحقق شروط وانتفاء موانع كما أ ف ا د ذلك شيخ ا ل إ س ل ا م نتيمي رحمه الله تعالى المجله تسعه عشر صفحه تليه وثمانيه لذلك هذا الذي ينبغي ان يكون عليه الاعتقاد الصحيح السليم فيجوز ويحمل الناس شنو و ز ر ى عدم استماعهم أ م ا إ ذ ا كان ق ر آ ن فمستحب والناس يتكلمون ولا يستمعون إ ل ى ا ل ق ر آ ن ف ص ي ا ن ة ل ح ر م ة ا ل ق ر آ ن أ س ك ت عن ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن و ص ي ا ن ة لهم من ا ل أ و ز ا ر في أ م ر مستحب حتى تصونهم عن ا ل و ق و ف في الحرام يعني هم حيدعوا في الحرام انت في الحرام عم شنو اسكت ولا ت ق ر أ طيب أ ر ي د أ ن أ ل ب س الحجاب الشرعي دي معناها ملا ولكن والدي يمنعني ويقول لي أ ل ب س ي عندما تذهبي ل ل م ح ا ض ر ة ا ل د ي ن ي ة فقط ي خ و ا ن ا عثمان عفان يقول ل ل م ر أ ة يحتجبي لقتلك أ ه و ن إ ل ي من أ ن يروا من منك شنو شعره و ذ ل يقول لي ما تلبسي إ خ و ا ن ن ا انت و ق ت ليت ج بنتك لا تلبس الحجاب و ا ل حاجه انا أ ؤ د ي ن ص ي ح ة إ ل ى هذا الوالد لو كان يسوع إ ل ي بنتك تريد أ ن تتشرف ب أ ف ض ل ا ل أ س م ا ء الحياء و ا ل ح ش م ة و ا ل ف ض ي ل ة و ا ل أ د ب والدين والقيم و ا ل أ خ ل ا ق لماذا تمنعها أ ن ت ينبغي أ ن ت أ م ر ه ا ب أ ن تلبس الحجاب أ م ا هي لا يحل لها أ ن تطيعه والدها ل أ ن ه لا ط ا ع ة لمخلوق في معصيتي الخالق و أ م ا ا ل م ح ا ض ر ة ا ل د ي ن ي ة فقط بالعكس أ ص ل ك فيليبس ل ل ح ف ل ة لو في حياه تلبس ا ل ح ف ل ة ل أ ن ه الدرس في الغالب ب ج و ن الناس المؤدبين والحفله مش لا منه مش لا السفهاه مش كدا أ ص ل ك فيليبس تلبس من السفهاه ما من الناس الكويسين ناس الدرس ثم أ ي ن اتق الله حيث اتق الله حيث ما كنت شنو ح ف ل ة يعني و ا د ر س هناك يعني الله هنا فيه هناك ما فيه ه و ا م ا ف ي ه و ل شنو يا أ خ ي ع و ذ بنا هذا ينبغي أ ل ا يجوز هل يجوز تعليق ا ل ح ب السوداء ك ت م ي م ة لا يجوز ا ل ق ا ع د ة ا ل ش ر ع ي ة تقول كل سبب ليس بسبب لا شرعا ولا كونا ت خ ا ذ ه يفضي إ ل ى الشرك في أشياء ربنا ما جعله أ س ب ا ب ل أ ش ي ا ء مثلا ا ل ق ر آ ن قراءته سبب للعلاج السبب ش ر ع ي تعاطي الططعيم سبب لعدم المرض سبب كوني أ م ا ا س ت ع م ا ل سبب شرعي بدون إ ذ ن شرعي هذا يفضي إ ل ى الشرك ل ل ق ا ع د ة و ق س على ذلك كل المعلقات في ناس بيعلقوا في الحفلات ماجاشيش ولا ما لقاكم د ه ش ر ك والمراكيب يقول لك عشان ا ل ز و ر يعاين ل ل م غ ش ا ش ة والعين كلها تمشي في ا ل م غ ش ا ش ة و ا ل ع ر ب ي ة ما اديها حاجه عربيه ر و ز ة ج د ي د ة خايف عليها وفي ناس بيعلقوا القرون في البيوت والنفساء بيعلقوا ل ا ل ب ز ن ج ا ن التفاح ماله بيعلقوا ل ا ل ب ز ن ج ا ن ومنها يعدل التمشينو ا ل ح ب ة السوداء هذا يمكن أ ن يكون شرك أ ص غ ر و شرك أ ك ب ر التفصيل كالاتي اذا اعتقد أ ن ه ا بنفسها د ا ف ع ة للضري د ا ئ ب ة للنفع شرك أ ك ب ر يخرج عن ا ل م ل ة و إ ذ ا اعتقد أ ن ه ا مجرد سبب و لكنها لم تتخذ سبب بالدليل ش ر ع ي عسل النحل شفاء أ ن ا أ ق و ل لك الكلام ده امشي أ ش ر ف ده السبب واتخاذه لا يفضي إ ل ى الشرك ل ي ه لانه سبب شرعي مذكور م ج ن و بمستند أ م ا ا ل ح ب السوداء ومذكوره مذكور ش ف ا ء أ ك ل ه ا وتعاطيها هل تعليقها وذلك يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من تعلق شيء هل ا ل ح ب السوداء شيء ولا ما شيء شيء و ل المركوب ما ا شيء شيء ولا ما شيء المكشاشه شيء ولا ما شيء ابي ز ن ج ا شيء ولا ما شيء وكل إ ل ي ه لو اعتقد أ ن ه ا ن ا ف ع ة بنفسها شرك أ ك ب ر و إ ذ ا اتخذها مجرد سبب شرك أ ص غ ر ل أ ن ه اتخذ ما ليس بسبب لا شرعا ولا كونا وهذا يفضي إ ل ى الشرك ولعله الشرك ا ل أ ص غ ر طيب هم؟ يخلص؟ طيب كيف ي ق و ّ ل م ؤ م ن إ ي م ا ن ه ويقينه والله ذكرنا ا في الصميم ا ل إ ي م ا ن ده أ ه م ش ي ء ط ب ع ر ا ه و اللي ب ي خ ل ي ا ل إ ن س ا ن ع ن د ه م ك ن ة م ن ن ف س ه ي ع ن ي ب ي ق د ر ي م س ك ن ف س ه يكون حرام يكون حرام م ك و ن ح ر ا يكون ح ر ا يكون حرام ي ك و ر ا م ي و حرام يكون حرام يكون ح ر م يكون حرام ي ك ن ح ر ي ك و ا م يكون ح ا م ي ك و ا م ي ك و ا م ي ن حرام يكون ح ر م ي ك ن حرام يكون حرام يكون ح ا م ي ك ن حرام يكون حرام ي و ن حرام ي ك و ح ر ا و ن حرام يكون ح ر ك ن ح ر م يكون حرام يكون ا م يكون حرام ج ه و ن ح ا م يكون ح ر م ش ك و ن ح ر ا و قالوا يعني أ ن ت ما م ق ت ع ا ل ج ن ة ما م ج ه ج ه ا والله إ ن ه ا وعد الله الذي لا يخلف الميعاد جنه عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب فعلا بالغيب لكن قال إ ن ه كان وعده ذكر أ ن يفضي إ ل ى الشرك والكفر والنسبه يقول لك ن ا ر ى م ض م و ن ة ولا ج ن ة م ج ه ج ه ا أ ن ت ا ل م ج ه ج ه ا ا ل ج ن ة ما م ج ه ج ه ا الجنه ي ه ا موجوده من زمان ودخلوا فيها ناس وربنا أ و ع د باناس لكن أ ن ت مجهجهه ا ل إ ي م ا ن ضعيف جدا في ح ي ا ة الناس اعوذ بالله وده أ ش ي ا ء كثيره اذا تقع على م ش ك ل ة شوف شوف、يعني. انا ضعف ا ل إ ي م ا ن يقول لك إ ذ ا كترت عليك الهموم شنو ي ل د ب د ب منوم أ ب ط ل الباطل ده ده رواه الشعب السوداني في مستديه لكن في الكتاب و ا ل س ن ة ما في ه و أ ح س ن منه إ ذ ا كثرت عليك الهموم فارجع إ ل ى الحي القيوم إ ن م ا أ ش ك و بثي وحزني إ ل ى الله و أ ي و ب إ ذ نادى ربه أ ن ي م ا ل س ن ي يضر و أ ن ت أ ر ح م الراحمين ا ل إ ي م ا ن الضعيف ده في كل المفردات دي نقويه كيف أ و ل ا سؤال الله أ ن يعطيك ا ل إ ي م ا ن و لكن الله حبب إ ل ي ك م ا ل إ ي م ا ن و زينه في قلوبكم هل بيدك ا ل إ ي م ا ن الله ثانيا لا بد من م ل ا ز م ة ا ل ق ر آ ن ل أ ن ه سبب ص ن ا ع ة ا ل إ ي م ا ن وتقويته يقول تعالى أ ن الذين آ م ن و ا إ ن م ا المؤمنون الذين إ ذ ا ذكر الله وجلت قلوبهم و إ ذ ا تليت عليهم آ ي ا ت ه زادتهم شنو؟ إ ي م ا ن ا ا ل ق ر آ ن يقوي ا ل إ ي م ا ن أ ق ر أ ا ل ق ر آ ن ده بس ما تفارقوا حتى لو مكفاهم أ ق ر أ أ ق ر أ ح د ما تفهم ثالثا الحرص على ا ل أ ج و ا ء ا ل إ ي م ا ن ي ة ا ل إ ي م ا ن عشان تحافظ عليه ويزيد ه ا ل أ ج و ا ء ا ل إ ي م ا ن ي ة الدروس دي بتنفعك ح س ى اي زر يحضر ا ل م ح ا ض ر ة و المحاضرات يرجع يلقي نفسه يختلف عن ا ل أ ي ا م ا ل ف ا ت ح ة في ز ي ا د ة ا ل إ ي م ا ن في كذا فلذلك أ ق و ل حضور مجالس العلم و م ص ا ح ب ة ا ل أ خ ي ا ر والبعد عن ب ي ئ ة المعاصي والذنوب ومجانبه ذلك مما يقوي ا ل إ ي م ا ن ويزيده رابعا ق ر ا ء ة قصص الماضين والوقوف على ت ر ا ج م الصالحين من ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين والعلماء والتابعين ومن تبعهم ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين هذه المواقف ا ل إ ي م ا ن ي ة تزيد ا ل إ ي م ا ن وتقويه وتجسد في نفسك معاني ك ث ي ر ة و أ ج ل من ذلك كله م ع ر ف ة الله و ا ل ت أ م ل في خلقه والنظر في ملكوته بتفكر و ت أ م ل هذا عجيب في ا ل إ ي م ا ن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 والناس يعصونه سرا فيس جهرا فيسترهم والعبد ينسى ربا ليس ينساه ت أ م ل الكوندا يا من يرى مد البعوض جناحه في ظ ل م ة الليل البهيم ا ل أ ل ي ل و ي ر ا نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل ويرى خرير الدم في أ و د ا ج ه ا متنقلا من مفصل في مفصل أ م ن علينا ب ت و ب ة أ م ح بها ما كان منا في الزمان ا ل أ و ل ا ل ت أ م ل ا ل ت أ م ل في آ ي ا ت الله ا ل ك و ن ي ة ونظر كل شيء ب ع ب ر ة واعتبار و ف ك ر ة ونظر و ك أ ي من آ ي ة في السماوات و ا ل أ ر ض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما تغني ا ل آ ي ا ت والنذر عن قوم ا لا ل شنو لا يؤمنون هذه أ م و ر ومسائل تقوي ا ل إ ي م ا ن